بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق على الهواء هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى استوى وهو بالافق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قوب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارون غوا على ما وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اثرى ايتم الله تول العزا ومنات الثالثه الاخره الكم الذكر وله الانفاس تلك اذا قسمه قضى ان هي الا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 في السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويوضّع إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأل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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الموفر هو أعلم بكم إذ أشأتم من الأرض وإذ أتتم أجن و إذ أتتم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ ثُمَّ أَبْقَى وَقَوْمًا هُم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى